يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّطَارَى أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فترى الذين في قلوبهم مرض يتارعون فيهم يقولون نخشى أن تطيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفته النادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقتموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاترين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يَأْتِ الله بقوم فستوفى ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يقافون ذلك قبل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا الذين استخدوا دينكم لا تستخدوا الذين استخدوا دينكم هزوا ولعبا إلى الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين